<tot com, tot com. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.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 فهذه دار جمع يفنى ومال يبيد دار يفنى ومال يبيد الله الله الله الله, الله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 تزيدون. اللّه الله الله اللّه الله الله اللّه الله الله الله الله الله الله الله كنت عليهم بعد القصور رلحود بعد الله الله الله الله الله الله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 برق وحن نترعود الله الله الله الله الله الله الله الله الله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 Love and love